Allah azal min al-sama iman, faahiyah bihi al-arz baghd mautha. Innafi dzalik la ayat li لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرَةٌ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَذَمِ اللَّبَنَ خَالِ خَلْسَاءِ غَلِ الشَّارِبِينَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَلِزْقًا حَسَنًا إِن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 فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُرْدُ إلَى للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ثَمَّ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَزْقٍ ذَكَرٌ رِّزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِـنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَمْ أنفسكم أزواجٌ وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدت وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدت ورزقتم من الطيبات أف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.